وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلَا مَرَدَّةٌ له وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِنْ وَالِهِ هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ قَوْفاً وَطَمَعَ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ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 والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا, إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا هو وما دعاء الكافرين إلا في الضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وَمَن دَانِي يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ أولئك لهم جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجههم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقد الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنه أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه ايه من ربه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 ألا بذكر, الله القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن بآب كذلك رسلهاك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتثلو عليهم, عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت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 ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سَنُمُضِيَنَّ أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَنَزِّينَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُمٌ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَّهُمْ عَذَابٌ